واللي موعد للله قيام لا هو داعي به موتون اطبق الان وفي الدنيا واقعه ارا هنا الاملا كل قد فات حنبك هوا الدين وموت هوايده الا طار و اي مهشيل حرم اثاثي سن من قصه الفيئه دق لو ضوا فا ابله ورا ما ان بغدره لم يرعوي حيلين عن حجبه القئب لا القلب كم نوحج عا ونا دخل فوق الحنا Sallat, ayatul manha. Hawa ssayifu, fabakar rasu. Khaibbaht rambl balakha. Hamad damu, mithlani zabi. Hamad damu, mithlani اللي كان لقد من خصلك لما على الهامي قد في جولة قد غرت في جولة راب العلم السامي جف النهر الطامي ستناجيه الازماء يا منجم يا غداء تبقى رمزا للعاب يا جندي الشيطان هل تجري ما ببالااتن والربان من اجل الدين عربي ابو تاج الجوالي يكتكم الاخيار وحوالي الشر تجلى مثل الحجاء من الضوا ينكر اصل ما لا يعذ فوا من لا ينظر أصله من يعرف فضله وبهي تنطق آية بطل والأبطال بيده إدلاله كسراب أو كشتاه من لا ينظر أصله من لا يعرف فضله وبهي تنطق آية بطل والأبطال بيده إدلاله كسراب او كشتر فوق حصول شيبا جزلا عاد ومعبر فاسأل علو الغمرا ما كان خيالا ينسك وصف القناة بل صدقا وحقيقا لا تنكره وثبا والذي عليه سجد المشق اعطى الادعاء عطلا في حياتي جبال شراقت روحي عبقاليا مصدر اشماقيما عيبي تفقى صالي لولاك صارت جذبه انت اللي بصف صافي كم ياتيلو يا علي تبقى يا محبوب لا تجنوا ايصالي لولاك صارت جذبه انت اللي بصف صافي كم ياتيلو يا علي تبقى يا محبوبي لا تزيل لو أرمأ لي عمري أنت تبقى لهري لا تجفي أورادي أمسي يا حاضر يومي أنت الدرع الواقي بل أجزاء حتاجي دور شافي اسمك ارتقي من تحارق في wa kay habbak nabhatul qalbi ali ali ya habibi ya habibi ya habibi wa kay ubbak nabhatul qalbi wa tansamun sha'biun lawa anta wajdi min ismika artaqai